وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أخرج أبو نعيم في الحليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه تمنوا فقال رجل أتمنى لو أن لي ملأ هذه الدار ذهبا أنفقه في سبيل الله فقال عمر تمنوا فقال رجل اتمنى لو ان لي ملء هذه الدار لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا انفقه في سبيل الله واتصدق فقال عمر تمنوا فقالوا قل انت يا امير المؤمنين قال لكني اتمنى ان يكون لي ملء هذه الدار رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح هكذا كان شأن السلف في الأحوال الفاضلة إذا اجتمعوا خصوصا في زمان فاضل أو مكان فاضل يتمنون يتمنون مما ينفعهم من خير الآخرة علموا أن شأن الدنيا قليل هانت على الله سبحانه وتعالى فهانت عليهم لكن كانت مناهم ما يوصلهم إلى الآخرة وان كان شيئا في الدنيا يوصلهم الى الاخره فهو مرتبط برضا الله سبحانه وتعالى هذا شان الكبار النظر في المعالي والنظر في المعاني حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يتمنى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كتاب التمني اخرج فيه او بوب فيه باب تمني الخير وروى في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه هنا مختصرا ورواه بطوله في الرقاق من حديث ابي ذر قال كنت اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني ان لي مثل احد ذهبا تنضي عليه ثلاث يبقى منه شيء الا شيئا ارصده لدين الا ان اقول في الناس هاء وهاء وهاء تمنى ان يكون عنده مثل احد ذهبا ليتصدق به في سبيل الله وروى ايضا في كتاب التمني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حديث عائشه لو اني ما سقت الهدي واني احللت مع الناس كي يتمتع بالعمره الى الحج كما ندب اصحابه صلى الله عليه واله وسلم ان قضيه تمني الخير وتأميل الخير والنظر فيما يعود على الانسان بالخير في دينه قضيه كانت منهج حياه عند الاولين واعظم شيء يتمناه الانسان الشهاده أعظم شيء يتمناه الشهاده ومن هنا ندبت وزاره الاوقاف الخطباء ان يتكلموا في فضل الشهاده وكرامه الشهيد ونحن نمتثل لذلك ونسمع ونطيع الشهاده وفضلها وكرامه الشهيد معان كبار تتعجبوا إذا تأملت في هذا الباب يحار عقلك ويطيش فؤادك من كثرة هذه العطايا التي خص الله عز وجل بها الشهداء وحسبك الحديث المعروف المشهور من حديث المقدام بن معدي كرب عند الترمذي وغيره وصححه الالباني رحمه الله تعالى للشهيد عند ربه ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه حسبك هذا حديثا واحدا لترى كيف كان السلف يحرصون على طلب الشهادة كان طلب الشهادة عند السلف منهج حياه كان قضية أمة كيف لا في صحيح مسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق هذا في مجرد الغزو فكيف بطلب الشهادة وهي أعلى ذلك لأجل هذا؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم على تمني الشهادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا مرسلا والنبوة والرسالة فوق الشهادة لو كان أحد يستغني بمنزلته لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفكر في الشهادة اي شهاده وهو اشرف الخلق عند الله واكرمهم عليه اي شهاده وهو النبي الرسول سيد ولد ادم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تجد في كتابي أو في صحيح البخاري في كتاب الجهاد باب تمني الشهاده يسوق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من, من المؤمنين يشق عليهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل ثم, ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن ينال الشهادة مرات ومرات وأن يقتل في سبيل الله مرات ومرات ولا يكون هذا لكنه يتمنى أن يموت في سبيل الله ثم يبعث ثم يموت ثم يبعث ثم يموت وهكذا هكذا تمنىها أبو بكر رضي الله عنه وكان يمكن أن يستغني بمنزلة الصديقيه فهي أعلى رتبة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدم الأمة بعد نبيها وإيمانه بإيمان الأمة كلها ومع ذلك ما فاته مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخلف مرة وكان يطلب الموت مظانة وكان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نحري دون نحرك طلبها الفاروق المحدث الملهم العبقري رضي الله عنه رغم انشغاله بأعباء الخلافة كان يبقى في المدينة يحكم الدنيا يبعث البعوث ويرسل السرايا ويخاطب الملوك فلا يستطيع أن يخرج ومع هذا دعاها قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك كما في حديث أسلم الذي رواه عنه في غير الصحيح سمعته حفصة أم المؤمنين فقالت وكيف ذلك يا أمير المؤمنين يعني كيف تجمع بين شهادة والشهادة تحتاج إلى أن تخرج لتغزو وبين ميتة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يشاء الله ذلك أمضاه وكان ما كان وتعجب الناس أن نال الشهادة بالمدينة رضي الله عنه طلبها عثمان رضي الله عنه وبشره بها رسول بشرها به بشره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشره بالشهادة على بلوى تصيبه فقبل البشرى عثمان رضي الله عنه وصبر حتى قتل شهيدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلبها علي رضي الله عنه من أشهر فوارس الدنيا وما زال يطلبها وما فاته مشهد من المشاهد وله في ذلك المقامات المشهوده والمواقف المحموده حتى نالها بالكوفه رضي الله عنه لقد كان ذكر الشهاده مجرد ذكرها كفيلا ان يغير كيمياء الجسم والروح عند جماعات من المسلمين فينقلب بعد الضر والباس والتردد والتراجع الى اقبال لا تعرف الدنيا له نظيرا خرج الصحابه 3000 في سريه مؤته لكي يؤدبوا الروم ففوجئوا مفاجأة ما توقعوها فوجئوا بمئتي ألف أمامهم ثلاثة ألاف وصلوا إلى المكان فوجدوا مئتي ألف مئة ألف من نصارى العرب ومئة ألف من فرسان الروم فهم هذا الجمع أن يتوقف وأن يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث لعله أن يرسل إليه مددا فخرج لهم عبد الله بن رواحة وقال يا قوم إن الذي تخافون منه لالذي خرجتم إليه الشهادة وهل ننصر بكثره عددنا أو عددنا فما غادروا هذه الكلمة حتى انصرفوا جميعا أمام مائتي ألف لم يقتل منهم يومها إلا بضعة نفر وقتل من الروم خلق كثير إن هذا لم يكن خاصا بالكبار والرجال بل كانت هذه عبارة عن منهج حياة طريقة تفكير ثقافة أمة كان الصغار قبل الكبار النساء قبل الرجال وإنك لا تعجب في كل غزوة في غزوة بدر تقاطر الناس تقاطر الشباب الصغار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يخرج فكان ربما قبل هذا ورد هذا في ترجمة عمير ابن أبي وقاص أخي سعد ابن أبي وقاص يذكر سعد كما ذكره في الإصابة عن ابن سعد رحمه الله قال سعد رضي الله عنه إني لوقف يوم بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرضنا يعني حتى ينظر من يأخذ ومن يترك إذا بعمير أخي يتوارى عن النبي يستخفي فقلت له يا أخي ولما تستخفي قال أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وإني أريد والله الشهادة قال فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره فرده فبكى فأجازه الله صلى الله عليه وسلم قال فقتل يومئذ وهو في السادسه عشرة من عمره رضي الله عنه هكذا كانوا في غزوة أحد كان رافع بن خديج قد عرض يوم بدر فرده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء يوم أحد قبله النبي صلى الله عليه وسلم ورد سمرة فبكى سمرة وقال يا رسول الله قبلت رافعا وردتني وأنا أسرعه يعني أنا أقوى منه قال فتصارع فصارعه سمرة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هكذا شأن الصغار لكنهم كبار وإن كانوا صغارا في سنهم لكنهم كبار في هممهم بل هكذا النساء جاءت أمهات المؤمنين يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد قال لكن أفضل الجهاد حجة مبرورة جهادكن الحج والعمرة ومع هذا كان يقرع بينهن ويأخذ إحداهن معه في غزواته وكم خرجت النساء في الجهاد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري وغيره نام عند خالته قالت أنس أم حرام بنت ملحان فاستيقظ يتبسم فقالت له المرأة ما لك تضحك يا رسول الله قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة ولم تكن العرف العرب يومها تعرف غزو البحر ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم سبحان الله وتمر الأيام وتتزوج من عبادة ابن الصامت ويخرج بها يركب البحر في زمان معاوية رضي الله عنه وتنزل من السفينة فتقرب لها دابة فتسرعها فتموت وتكون من هؤلاء طلبت هذه الشهادة وأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن, إن أمة النصر لابد أن تكون حريصة على هذا المعنى الذي كان يتربى عليه الصغار قبل الكبار والنساء قبل الرجال وهنا يأتي السؤال المهم حين نطرح هذه المعاني نقرأ في هذه الأحاديث في فضل الشهادة وكرامة الشهيد نجد ما لا يمكن أن نحصيه كيف هذا السؤال المهم كيف ساغ للشهيد أن يصل إلى هذه المعاني التي أخبرنا الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا الله تعالى أن الشهيدة في صفقة رابحة مع الله إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أخبرنا أن الشهداء لا يموتون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء عند ربهم يرزقون أحياء ولكن لا تشعرون أخبرنا أن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من مس القرصه، مع أنه يخوض معامع القتال لا يجد حين يموت في هذه المعمعة إلا كما يجده أحدنا الآن من مس القرصه. أخبرنا أن هذا الشهيد يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع أخبرنا أن هذا الشهيد له منزلة خاصة عن الناس كل الناس فهو أول من يقضى فيهم وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق اخبرنا أن حاله مختلف يوم القيامة يبعث يوم القيامة الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك كل الناس يعرف الشهيد يوم القيامة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في سبعين من أقاربه أنه يزوج سنتين وسبعين من الحور العين أخبرنا عن هذه الكرامات التي تطرح هذا السؤال المهم ما الذي بلغ بالشهيد هذه المنازل التي تنقطع دونها الأعناق ويأتي الجواب في وضوح أن الشهيد لأنه مشغول بقضية أمته لأنه حامي الهوية ومؤكد الانتماء وباعث الهمة لأنه مشغول بالقضايا التي جاءت الشرائع كلها بالمحافظة عليها اتفقت الشرائع كلها على حفظ الضرورات الخمس حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل هذه الضرورات الخمس كثير من الناس مشغول بطعامه وشرابه وشهواته وحظوظ نفسه ويقف الشهيد مشغولا بهذه المعاني وأنت ترى في حديث الاربعه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عند أهل السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد هذه ضرورة الخمس دون دينه دون أهله العرض دون ماله المال دون دمه يدخل فيها النفس والعقل إن الشهيد مشغول بهذه القضايا لأجل هذا فانه في هذه المنازل ولهذا عقد الله عز وجل معه هذه الصفقة الرابحة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الشهيد مشغول بهذه القضايا الكبار مشغول ماذا يفعل حتى إذا حصل بينها تعارض؟ قد يحدث تعارض بين مصلحة الدين ومصلحة النفس وكلهما ضرورة قد يحدث تعارض بين مصلحة الدين ومصلحة المال أو العرض أو العقل وكلها ضرورات حينئذ تقدم ضرورة الدين التي قدمها الله ولأجل هذا أخذ الله على المجاهدين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يضحوا بالنفوس وأن يضحوا بالأرواح وأن يضحوا بالأموال وهذه ضرورات يجب الحفاظ عليها لكن لأجل ضرورة الدين تهدر كل ضرورة الشهيد نال هذه المنزلة المنزلة لأنه فقيه في هذه المسائل بصير بأمر دينه مداوم على عبادة ربه راغب في الآخرة زاهد في الدنيا فإذا وجدت الناس منصرفين إلى سمنهم وعسلهم ودجاجهم ولحمهم ولهوهم ولعبهم وعبثهم ومجونهم وجدت الشهيد في شأن آخر يحمي الثغور يدافع عن الحوزة كلنا مدينين لهؤلاء الشهداء بهذه المنة أن نستكسر عليهم إذن هذا الفضل, الذي هذا الفضل الذي أعطاهم الله اياه يبقى سؤال آخر اهم كيف تحمل الشهيد ذلك كيف قدر على مواجهة هذه المعامع وهذه الصعوبات كيف استطاع أن يثبت أمام صليل السيوف وبارقة السيوف الجواب أيضا في خمس نقاط مهمة لقد صبر الشهيد أمام هذه المعامع وتحمل هذه الخطوب بصفات خمس رزقه الله إياها أولها الإيمان الإيمان لأنه بلا إيمان لا ينتفع الإنسان بشيء مهما فعل الإنسان وأظهر من الفروسية وأظهر من الشجاعة وقام المقامات المشهوده على غير خلفية الإيمان بالله ورسوله فإنه لا يعد شيئا قد ينال شيئا من الشهرة في الدنيا ومن ثناء الناس لا بس لكنه لا يكون له هذه المنزلة إلا مع الإيمان وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من حضر المواقع وقام المقامات وشهد له وأسني عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار كقزمان ذلك الفارس الذي قتل بيده سبعة أو ثمانية حتى قال الصحابة الكبار ما أجزأ منا أحد ما أجزأ فلان فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار فلما نظروا وتأكدوا وجدوه قد استعجل الموت لما أصابته جراحة فنحر نفسه وقال ما قاتلت إلا عن أحساب قومي هو نفسه يقول لم يكن من قصد الإيمان بالله ورسوله ما قتلت إلا عن أحساب قومي فأيما رجل أظهر من البطولات في معركة من المعارك لم يكن مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه بعيد تماما بعيد من لفظ الشهادة ولو ذكره الناس بذلك وبعيد من مآلاتها ومعناها الحقيقي عند الله غدا صفة الثانيه الصدق قد يكون مؤمنا لكن لا يكون صادقا ما أكثر حظوظ النفس التي تجعل الناس يهلكون كهذا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاتل وقتل فلما سأله الله عرفه نعمه اصل الحديث في صحيح مسلم قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى قتل قال كذبت ولكن فعلت ليقال هو جواد ولكن فعلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار لكن الشهيد الصادق الذي يريد وجه الله ولهذا ترى في كثير من النصوص, من النصوص هذا الشرط من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا يريد وجه الله سبحانه وتعالى كهذا الحديث الذي اخرجه النسائي من حديث شداد بن الهاد ذلك الرجل الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم إنه أسلم وقال ما تأمرني وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه للجهاد اتفق وقت جهاد فخرج وكان في مؤخرة القوم يحمي ظهرهم ثم ان المسلمين غانموا غنائم وسبيا لاحظ سبيا يعني نساء فارسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قسمه وحظه من المغنم فلما استلمه أخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله قال حظك من المغنم قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك إنما تبعتك يدخل سهم منها هنا فأقتل فأدخل الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق وسرعان ما قامت المعركة مرة أخرى وجئ به مقتولا فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهو هو قالوا يا رسول الله هو هو قال صدق الله فصدقه الله إن الخصلة الثانية في الشهيد أن يكون صادقا ليس همه الشهره ليس همه ثناء الناس ما قيمة ثناء الناس لو سجد لك من على بس بساط الأرض فإلى خمسين عاما لا يبقى الساجد ولا المسجود له إننا نرى كثيرا من الناس يتبجحون ويتمدحون ببطولاتهم وربما يدفعهم إلى هذه البطولات أن يقال فلان جاء فلان وحضر فلان وما أحسن فلان كل هذا لا يجدي شيئا ولا ينفع إن تصدق الله يصدق قصلة ثالثة تحلى بها الشهيد وهي غاية في الأهمية وضوح الهدف الشهيد يعرف هدفه كما أن الرصاصة تعرف صاحبها كما أن الرصاصة تعرف الشهيد فالشهيد يعرف هدفه يعرف لماذا خرج وفيما خرج وماذا يريد إنه على بينة من ربه سبحانه وتعالى الشهيد يعرف هدفه هدف واضح لو وقف به أمام الدنيا كلها ليس أمام جبار من جبابرة الأرض أو ملك من ملوكها أو شرطي من شرطتها وقف ربعي بن عامر أمام ملك كسرة فتغيظ عليه وقال من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال له في فخر واعتزاز الله بتعسامة لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة ربهم رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعه الدنيا والآخرة هكذا فليكن الهدف الواضح الذي لا يغيب عن الشهيد هذا الوضوح في الهدف. هو الذي يستصحبه منذ أن يفكر ويتمنى الشهادة إلى الساعة التي يقتل فيها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل جماعة من أصحابه في سرية من السرايا وكان فيهم عمر بن فهيرة فابتذره الكافر بطعنه قاتلة النافذه فصرخ عامر فزت ورب الكعبة فقال هذا الكافر ما فاز الست قتلت الرجل وجعل يسأل حتى ذهب إلى بعض المسلمين وقال ما قوله فزت ورب الكعبة قال أي فاز بالجنة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الرجل في الجنة هذه هذا الهدف الواضح العجيب الذي لم يستطع ذلك الكافر أن يتصوره رجل مات ويقول فزت رب الكعبة ما أوضح هدف الشهيد إنه قد هانت عليه الدنيا وهي هيينة إن الدنيا ليست بشيء إنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى خصلة رابعة يتحلى بها الشهيد وهي علو الهمه كل شهيد عنده من علو الهمه ما يجعله يناطح الجبال ما يجعله يقف أمام الدنيا كلها ما يجعله يستهين بأي شيء من الدنيا ولو وقفت أمامه جموع الأرض وقف عمير بن الحمام يوما بدر والحديث عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بخ بخ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على أن تقول بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فأنت من أهلها فكان يأكل تمرات من قرنه فاستطال ذلك وقال لئن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة فالقى التمر والجرابة واخذ يركض وينشد ركضا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعادي والصبر لله على الجهاد وكل زاد عرضه النفادي غير التقى والبر والرشاد حتى جاءته الطعنه القاتله وأسلم, واسلم روحه لربه سبحانه وتعالى الهمه العاليه التي لا يخاف معها من شيء التي يعرف فيها كيف يكون الرجال وكيف تكون مواقف الأبطال وكيف يضحى لله عز وجل في كل حال خصلة خامسة لا بد منها أن يكون حاملا للأمانة متحملا للمسؤولية يعرف دوره يعرف قضيته يعرف قضية أمته يعرف أنه يخوض صراعا بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وأن هذا الصراع شديد شديد. طويل طويل ليس نزهة برية ولا رحلة بحرية وإنما هو حق يحتاج إلى, يحتاج إلى عزائم الأحرار ويحتاج إلى صبر الرجال ومن ثم يقف أحدهم في مقاماته المشهودة ويقوم المواقف المحمودة لله عز وجل وهو يعرف قضيته وهو يحمل أمانة الأمة وهو يتحمل مسؤولية الدعوة ولهذا ترى منهم عجبا والتاريخ مليء بمثل هذا حتى أنهم ذكروا أن جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعرف بجعفر الطيار وكان بعض الس... ابن عباس وغيره إذا لقي أولاده يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ذكر ابن هشام بإسناد فيه انقطاع أن جعفر كان يوما مؤته كان يحمل السيف لما قتل زيد رضي الله عنه أخذه جعفر وحمله بيمينه فقطعت يمينه فحمل فحمل اللواء بشماله فقطعت شماله قطعت كلتا يديه لم يتوقف ولم يتأخر في بعض الرواة أنه أخذه بعذضيه حتى انتهى رحمه الله تعالى ورضي عنه ان تحمل الامانه وحمل المسؤوليه يقتضي بالانسان ان يفنى عن النظر في اي شيء أن يفنى عن النظر في دنياه في حياته في روحه في اولاده في كل شيء حتى يتحمل هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها معه أصحابه رضي الله عنه وما زالت تنتقل الينا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى ضيعناها ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاده عبد مقر بربوبية معتقد بوحدانية موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعه داه إلى يوم الدين أما بعد سأحمل روحي على راحته وألقي بها في مهاو الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العذى ونفس الشريف لها غايتان أرود المنايا ونيل المنى لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغز إليه الخطى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا من أجل هذا حرست وزارة الأوقاف على ندب الناس إلى هذه القضية كأنهم يهيبون بجموع المسلمين أن ينتدموا لنصرة قضاياهم أن يغاروا على دينهم أن يحرصوا على هويتهم أن يعيشوا صراعهم بين الحق والباطل أن ينظروا إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر نحن أمة واحدة أن يصاب المسلمون في فلسطين أو في إفريقيا الوسطى أو في مالي أو في الفلبين أو في الصين أن يصاب المسلمون في الشيشان أو يصابوا في العراق أو في سوريا أن يصاب المسلمون في بورما في أي مكان كأن الإصابة لحقت بنا نحن المعنيين بهذه القضية نحن أصحاب هذا الأمر هكذا ينبغي أن نتحمل قضيتنا ينبغي أن يكون قدرنا أن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن الإسلام في زماننا هل حفظناه أم ضيعناه الذي... هذه الرسالة من هذا العنوان فضل الشهادة وكرامه الشهيد ان نقوم جميعا وان ننتادب جميعا لهذه القضيه لا نخشى في الله لاجلها لو متلائم لكن يعكر صفو هذا المعنى الرائق الشائق الجيد الجميل يعكر صفوه واقع أليم فيه آفات خمس ايضا اولها فساد النخبه النخب التي هي مواطن القدوة والتي يتعلم منها الناس إذا فسدت كيف تنتظر خيرا من أمة لا نخب فيها نخب المدعاة في بعض المجلات السيارة يذكر الصحفي في تحقيق له أن صاحبا له أو أن صديقا له سياسيا رجلا من رجالات السياسة قال وجدت فلانا وهو سياسي مخضرم وجدته فرحان جزلان على غير عادته فقلت له ما لك اليوم فرح على غير العادة فقال له ذلك السياسي المحنق لقد حققت اليوم ثلاثة انتصارات فقال الصحفي فتعجبت وقلت إن الأمة كلها بحاجة إلى انتصار واحد وأنت حققت في يوم ثلاثة انتصارات أخبرني عن هذه الانتصارات فقال له ذلك السياسي قال له إني في صراع مع وزني منذ شهور واحاول ان اقلل وزني ولا استطيع حتى دخلت اليوم الحمام ووزنت نفسي فوجدت نفسي نزلت من تسعين كيلو الى تسعة وثمانين ونصف وهذا انجاز لم احققه قبل ذلك قال له ما شاء الله والانجاز الثاني انا لا احكي نكته انا احكي كلاما موثقا مكتوبا فيه تحقيق معروف أصحابه قال والإنجاز الثاني أن زبابة دخلت غرفة نومي منذ ثلاثة أيام فأعيتني فكنت معها في صراع إلى أن قتلتها اليوم شر قتله قال له الله الله والإنجاز الثالث قال صاحبنا فلان دائما ما يغلبني في الطاوله اليوم غلبته ثلاث عشرات متتاليات قال الله أكبر هكذا, فلتكن هكذا فل... فليكن النصر هكذا فلتكن السعادة إذا كانت هذه نوعية النخب التي تعيش بيننا لك ان تتصور كيف يتصور من قوم أن يفكروا في فضل الشهادة وكرامه الشهيد ونخبهم على هذا النحو نخبهم تدعو إلى الاحتفال بأجمل كلب في البلد والله ما أدري على أي مقياس سوف يكون الكلب جميلاً نخب تدعو إلى الاحتفال بملكات الجمال إلى مصارعه السيران والبعوض والفران هذا شيء عجيب إذا كانت النخب تفكر على هذا النحو الغريب العجيب إذا كان الساسة والاقتصاديون والإعلاميون بهذه التفاهة والفهاه والسفاهة فما لنا وللحديث عن الجهاد بلها الحديث عن الشهادة إن فساد النخب شر مبير ومصيبة كبرى تشك أن تقضي على الأخضر واليابس يعيب هذا المعنى ايضا صدارة الأحداث والأحداث حين تصدرون فشأنهم كما قال الشاعر إن, إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا ومع أن الأحداث يشكرون على تصدرهم للمشهد حين غابت النخب الكبار إلا أنه قد يترتب على ذلك من المفاسد ما هو معروف من الطيش والنزق والانفعال والعواطف غير المرشدة التي تجعل بعض الأحداث لا يتقنون فهم قضية الشهادة نفسها إن بعض الشباب من تعطوشه للشهادة همه أن يموت مع أن الشهيد ليس همه أن يموت هم الشهيد أن ينتصر لوطنه، أن يغار على دينه، أن يحافظ على شريعته، يريد أن يبقى ولا يموت حتى تنتهي القضية، كما قال سعد رضي الله عنه في أعقاب غزوة الخندق. لكن بعض الشباب كأنه يريد أن يقتل وانتهينا. لا يهبه هذا عيب، هذا عيب وفساد في التصور والسلوك، ولهذا قد يترتب على هذا. انه يحدث من بعض الشباب اعمال غير مرشده لا يميز بين دار الكفر ودار الاسلام يسارع في التكفير كلما غاظه أحد مهما فعل شيئا عجيبا يكفره فترى موجة من التكفير تخرج بين الشباب لمجرد أنه فلانا يعادي المؤمنين أو أنه يصد عن سبيل لا, لا يلزم من كل من فعل فعلا ولو كان مكفرا أن يكون كافرا لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع قد وقع قوم في الكفر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم إما لعارض جهل او لغير ذلك من العوارض وهذا باب يحتاج الى تفصيل لكن انفعال بعض الشباب وجرأته وسوء أدبه حتى على العلماء يسيء بعضهم الأدب مع العلماء لأن موقفهم لا حتى لو كان العالم مخطئا لا يجوز للصبي ولا للحدث أن يخالف الأدب هذا لمصلحة نفسه إن بعض الشباب ربما سارع إلى بعض الأعمال التي قد يظهر أن فيها مصلحة لكنها مفسد لكن مفسدتها أغلب كالمسرعة إلى التفجير وإلى التدمير في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يجب أن نحمي وطننا فرق بين أن تكون في إسرائيل وتقوم بعملية وبين ألا تكون أن تكون في بلاد المسلمين صحيح أن بعض هذا الشباب بريء منه وإنما ينسب إليه نسبة لكننا نؤكد هذا على العموم ولهذا صدارة الأحداث تحتاج إلى خبرة الشيوخ ولو أن الأحداث بحثوا عن الشيوخ وذهبوا إليهم واستفتوهم واسترشدوا بآرائهم ورجعوهم حينئذ يكمل الخير ويعوض النقص الحاصل من فساد النخبة لكن ليحذر الأحداث أن يقفوا أو أن يصلوا أو أن يتعرضوا لما يفوق طاقتهم فإنهم حينئذ يفسدون أكثر مما يصلحون مما يعيب هذا المشهد كذلك غياب القضية وأنت خبير هذه أمور يترتب بعضها على بعض إذا فسدت النخبة وتصدر الأحداث فأين القضية لا يعود هناك قضية عند الناس لماذا لأن من كان ينبغي أن يعلمه بالقضية هو نفسه غائب ولهذا تغيب القضية ويتخذ الناس قضايا مختلفة ويتخذ الناس قيما مختلفة وينشغل الناس بأزمات مفتعله فتجد عوام الناس مشغولين مشغولين بماذا؟ مشغولين بأزمة الزيت والسكر والسولار والاخرون يعتبرون أن الأزمة أزمة دور العرض وأزمة صانع الألعاب وأزمة الأغنية العاطفية واخرون يرون أن الأزمة في أنه لا يستطيع أن يحصل من المال ما ينفقه ويحصل به حاجاته هذا يكون ليست أزمات في الحقيقة ويترتب على هذا أن ينشغل الناس ربما ربما بمطالب فئوية وبصالح شخصية واستحقاقات حزبية كل هذا على حساب القضية لكن حين نتكلم عن الشهادة ينبغي أن نتوحد على قضية واحدة هي الصراع بين الحق والباطل ترتب على هذا من المفاسد أيضا قضية رابعة وهي ضعف الانتماء لا يكون عند الناس انتماء لقضيتهم فليذهب المسلمون جميعا إلى الجحيم المهم أن أبقى هذا منطق غريب منطق عجيب ينبغي أن يكون من انتماء الإنسان لقضيته ولدينه أن يقدم هذا على كل أحد وقف المسلمون يوم بدر أمام أقاربهم الذين جاءوهم من يوم بدر قتل أبو عبيدة أباه وقتل عمر خاله وقال أبو بكر لولده أبرز إلي أيها الخبيث الانتماء للقضية للدين يجب أن يقدم على كل شيء أما أن يصبح بعض الناس كهؤلاء الذين حكى الله عنهم حين يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا التصبيط وهذا التخزيل لان هؤلاء قوم ليست لهم هويه يفسد ذلك كله المصيبه الكبرى والتي نكتفي بها خامسا وهي الركون الى الدنيا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الركون الى الدنيا كيف تتصور هذه القضايا الكبار وهذا الركون الى الدنيا الذي فشى في الامه واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسند وغيره من حديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم زلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم إذا انصرف الناس بدنياهم من لقضايا المسلمين من للجهاد أين الشهداء الذين سوف يتخذهم الله عز وجل ويجعلهم علما على شرف هذه الأمة وكرامتها في حديث ثوبان عند المسند وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم هذا الحاصل الآن كما تدعى الاكله الى قصعتها قالوا اوامن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غساء غساء كغساء السيف ولا ينزع الله من قلوب عدوكم المهابه منكم ولا يقذفنا في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت كيف نتكلم عن الشهادة وفضل الشهيد ونحن قد ادخمنا بحب الدنيا ونحن نخاف من الموت والشهيد لا يخاف من الموت والشهيد لا يركن إلى الدنيا لأنه يعلم أن حياته هنالك وليست هنا ويسعى في سبيل ذلك بحكمة وروية وتعدة وتأنن وله منهج يسير عليه ويسترشد بالكبار من أهل العلم والفضل حتى يقيل الله عثره الأمة حتى يغفر الله زلة هذه الأمة حتى يلم الله شعث هذه الأمة حتى يجمعها على قلب رجل واحد فتعود وإنها لعائدة بعز عزيز أو بزل زليل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليبلغ أن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل زليل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين وهم آت نفوسنا تقواه وذكها أنت خير من زكاه أنت وليها ومولاه اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك واهدنا بنورك إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل عملنا كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أقيم الصالح